ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيد. مشاري بن راشد لحيفي. مشاري بن راشد لحيفي. مشاري بن راشد لحيفي. مشاري بن راشد لحيفي. مشاري بن راشد لحيفي. مشاري والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضيت. والآن نترككم مع التلاوة.